بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هتلخص مما مضى وأن الصحيحة في وجه الجمع بين صحيحة معاوية الدال على ان ما بين المشرق والمغرب قبله وصحيحة الحلبي الدال على اعتبار التحريف بشاهد الجامع بينهما وهو موثقة الحسين بن علوان ولكن قد يقال بأن العنوان الوارد في موثقة الحسين بن علوان هو عنوان رؤية القبلة أيث قال من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ولم يقل وقد تحرى بينما العنوان الوارد في صحيح الحلبي هو عنوان التحري فإنهم قد تحروا أو كما في معتبرة سليمان بن خالد، حيث قال: فإن مضى الوقت فلا فإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده. وبين التحري وبين رؤية القبلة فرق. فإن المكلف قد يرى أن الجهة قبله قطعا أو ظنان من دون تحري وقد يكون التحري والفحص طريقا لترجيح احتمال على آخر وإن لم يحصل له الظن بالقبله وحينئذن فنحن بين هذين العنوانين أي عنوان يرى القبلة وعنوان تحرى القبلة فإن قلنا بأن المرتكز العرفي لا يرى للتحري موضوعيتان وإنما يلحظه على نحو الطريقية وأن المدار على أن يكون حين صلاته مرجحا إلى أن الجهة التي يصلي إليها هي القبلة سواء حصل هذا الرجحان عن تحري أو كان هذا موجودا لديه ابتداءان بالقطع أو بالضان فإذا لم يكن للتحري موضوعية بنظر المرتكز العرفي كانت موثقة الحسين ابن علوان صالحة لأن تكون شاهد جامع بين صحيح معاويه وبين صحيح الحلبي وأما اذا قلنا بان المرتكز العرفي بالعكس يرى ان الصلاه الى جهه عن تحري وفحص هو المعول عليه لا مجرد الرجحان ولو كان ناشئا عن رفة الطير في الهواء أو رؤية المنام أو الاستخاره واشباه ذلك، فإن فان ما يحتمله مرتكز العرفي أن يكون مناطا للصحاح هو الرجحان عن فحص بحيث يكون رجحانا عقلائيا لا مجرد الرجحان ولو نشأ عن عامل نفسي للإنسان وبالتالي فبناء على ذلك ولا أقل من احتمال ذلك لا تصلح موثقة الحسين ابن علوان أن تكون شاهد جمعين ولا تصلح حتى لانقلاب النسبة والسر في ذلك أن النسبة لا تتغير أي أننا لو قيدنا صحيحه معاوية ابن عمار بموثقة الحسين ابن علوان فغايته أننا أضفنا لصحيحه معاوية قيدا وهو أنه يرى أن ما يصلي إليه هو القبلة وإضافة هذا القيد لا توجب انقلاب النسب بينها وبين صحيحة الحلبى فصحيحة الحلبي تقول المدار على التحري كان ما بين اليمين واليسار ام اكثر راى ان ما صلى اليها قبل ام لم يرى المناط على التحري وصحيحه معاويه بعد التخصيص تقول المدار على ان يرى انها قبلة وان يكون الانحراف ما بين اليمين واليسار تحرى ام لم يتحرك فتبقى النسبه بينهما عموما من واج حتى بعد تخصيص صحيحه معاويه بموثقه الحسين ابن علوان وبالتالي حيث لا تصلح موثقه الحسين ابن علوان لا لكونها شاهد جمع ولا لكونها موجبة لانقلاب النسبه فيقع التعارض بين الموثق وبين صحيح الحلبي وذلك في فرض انه صلى معتقدا ان ما صلى اليه شنو قبله وكان انحرافه ما بين اليمين واليسار لكن لم يكن عن تحري فمقتضى الموثقة صحة صلاته ومقتضى صحيحه الحلبي فساد صلاته لأنه لم يتحرى وحينئذ إذا تعارضا وحيث لا مرجح لأحدهما يتساقطان والمرجع إطلاق ما دل على اعتبار العين الكعبة كالآية الشريفة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره هذا تمام الكلام في هذه الجهاء وهي معارضة صحيح معاوية مع صحيح الحلبي وأما الجهة الأخرى وهي المعارضة بين صحيح معاوية والروايات المفصلة التي منها صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وانت على غير القبله وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد فيقال ان صحيحة معاوية التي قالت ما بين المشرق والمغرب قبله ان نجت من المعارضه الاولى فلم تنجو من المعارضه الثانيه فإن صحيحه عبد الرحمن معارضه لها والسر في ذلك ان النسبه بينهما عموم من وجه لما لان صحيحه معاويه بن عمار تدل على أن المناط في صحة الصلاة أن تكون ما بين المشرق والمغرب سواء كان ذلك سواء انكشف ذلك في الوقت ام انكشفه في خارجه بينما صحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله تدل على أن مناط الصحة شنو اه ان ينكشف ذلك خارج الوقت فانه متى انكشف في الوقت اعاده سواء كان انحرافه بين اليمين واليسار او اكثر من ذلك فبين الصحيحتين شنو عموم من واج وبالتالي يتعارضان في وين يتعارضان في إيماله إن كشف له أثناء الوقت أنه ما بين اليمين واليسار فهنا مقتضى صحيحه معاوية صحة صلاته ومقتضى صحيحه عبد الرحمن فساد صلاته لأنه قال فإن كان في وقت فليعيد فما هو العلاج يا سيدنا ها؟ هذا التعارض شنو علاجه وأن تكون النسبة بينه هذه المطالب يا سيدنا كل يوم تجي كل يوم تجي كل يوم تجي, كل يوم تجي فلازم شنو لازم بعد الطالب يضبطها بعد سدر سد كل يوم يجينا هالكلام النسبة عموم من وجه شنو الحد هذا حاكم هذا مقيد اكو شاهد جيم اكو انقلاب نسباء هذه لازم يضبطها المطالب حتى تصير في كل مورد بيده صار معلوم, صار معلوم. <تصفيق> وهنا افاد صاحب الحدائق قدس الرهُو بأنه يمكن الجواب عن ذلك عفواً عفواً وهنا أفاد صاحب الحدائق قدس الرهُو بأن التعارض بين الطائفتين جنوا مستحكمون وأنه في مورد المعارضة وهو من انكشف له في الوقت أن انحرافه ما بين الانحراف يعني انحراف في الصلاة من هي هي أن انحرافه في الصلاة ما بين اليمين واليثار في أثناء الوقت هو مورد ال تعارض بين الطائفتين فاذا تساقطا فالمرجع اطلاق الكتاب ومقتضاه سنه اعاده صلاته وقد اجيب عن كلام صاحب الحدائق قدس سره بوجهين الوجه الاول ان محل كلامنا Min l-kubra l-leti e-xaruna il-lejja ems. Wahja ennahu. Kullama ta' raba dalilan bil-rumu mi minn wedge. Wakane ta' kdimu be' juwġibu la' ruiet el fi' alif. Bijna ma ta' alif. La' juwġibu. لغوية العنوان في باء كان ذلك موجبا لأقوائية ألف في مورد المعارضة من باء ومقتضى أقوائية ظهوره في مورد المعارضة من الطرف الآخر أن يقدم عليه بنكته الأخصية حيث إن نكتة الاخصيه هي الأظهرية أي إنما يقدم الخاص على العام لأن الخاص في مورده أظهر من العام فهذه النكتة أيضا موجودة في العامين من واج إذا كان تقديم باء يلغي عنوان ألف ولا عكس فيكون ألف في مورد عنوانه أظهر من باء فيقدم عليه بنكته الأخصياء وقد مثلنا له فيما سبق كما مثل به سيدنا قدس سره أنه إذا كان لدينا دليلان أحدهما يقول اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه فهو إرشاد إلى نجاسة مدفوع ما لا يؤكل لحمه ودليل يقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرأه أي أن مدفوعه طاهرون وبين الدليلين عموم من وجه حيث يتعارضان في مدفوع ما لا يؤكل لحمه من الطيور لكن إن قدمنا أليف وهو أغسل ثوبك على باء وهو كل شيء يطير لازم من ذلك لغوية عنوان الطيران إذ لا يبقى له دخل في الحكم الشرعي وهذا يتنافى مع أصالة الاحترازيه والموضوعية للعنوان بينما لو قدمنا كل شيء يطير ألا وهو باء على أليف لم يلزم منه لغوية ما لا يؤكل لحمه بل غايته تخصيصه بغير الطيور وحيث إن وحيث إن قوله كل شيء يطير أقوى ظهورا في مورده يعني مورد التعارض من اغسل ثوبك يقدم عليه بنكتة الأخصية وكذلك الأمر في المقام هكذا أجيب عن صاحب الحدائق وكذلك الأمر في المقام فإن لدينا دليلين دليل يقول مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله ودليل يقول إن استبان في وقت فليعد وان استبان خارج الوقت فلا يعيد فمقتضى الاول ان المدار على ان تكون ما بين اليمين واليسار ومقتضى الثاني على ان المدار ان يكون الانكشاف بلي خارج الوقت فلو قدمنا الثاني وهو باء على الاول لزم لغويات شنو خصوصية ما بين اليمين واليسار لأن المدار على الوقت فإن الانكشاف إن كان في الوقت أعاد وإن كان خارجه لا يعيد فالمدار في الصحة وعدمها على الوقت وليس المدار في الصحة وعدمها على كون الانحراف ما بين اليمين واليسار أو أكثر من ذلك فيلزم من تقديم صحيحة عبد الرحمن على صحيح معاوية لغوية العنوان في صحيح معاوية بينما لو قمنا بالعكس بأن قدمنا صحيحة معاوية على صحيحة عبد الرحمن فغايته التخصيص بأن يقال إن استبان له أنه صلى لغير القبل خارج الوقت لا يعيد سواء كان الانحراف ما بين اليمين واليسار أو أكثر وإن استبان له أنه صلى لغير القبل أثناء الوقت فهنا تفصيل وهو ان كان الانحراف ما بين اليمين واليسار فلا يعيد وان كان اكثر فيعيد فيلزم من تقديم صحيح معاويه على صحيح عبد الرحمن مجرد تقييد لا الغاء العنوان فتقدم صحيحه معاويه على صحيحه عبد الرحمن في مورد التعارض بنكته الاخصيه نفس الكلام الذي ذكرناه في دليلي اغسل ثوبك وشنو كل شيء يطير زين وقد افاد سيدنا قدس سره الشريف صفحة ستة وأربعين من الجزء الثاني عشر من موسوعته المباركة بالطبعة الجديدة ان ما ذكر من الكبرى تام لا كلام فيها وإنما البحث في الصغرى هل أن المقام من صغريات هذه الكبرى ام ليس من صغرياتها والصحيح ان المقام ليس من صغرياتها والسر في ذلك ان ماده الاجتماع بين هاتين الصحيحتين موردان وليس موردا واحدا فانهما يجتمعان ويتعارضان في موردين وليس موردان واحده المورد الاول ما اذا كان انحرافه ما بين اليمين واليسار وانكشف له ذلك في الوقت فان مقتضى صحيح معاويه صحة صلاته ومقتضى صحيح عبد الرحمن بطلانها والمورج الثاني الانحراف اكثر مما بين اليمين واليسار شنو خارج الوقت فان مقتضى صحيح عبد الرحمن صحه صلاته لانه قال فان استبان خارج الوقت فلا يعيد بينما مقتضى مفهوم التحديد حيث قال إذا كان ما بين اليمين واليسار مقتضى مفهوم التحديد في صحيحه, في صحيحة من؟ معاوية أنه شنوه؟ يعيد لأن انحرافه أكثر مما بين اليمين واليسار فهنا موردان للمعارضه زي. ولأجل ذلك فلنركز نحن على المورد الثاني نخلي المورد الاول مورد تعارض شوف شلون السيد دخل دخله فيها عمليه جراحيه للمطلب ما جت مثل جريان النهر الله يرحم الشيخ التبريزي ها يقول حتى يعني وين تميز بين ال الفقيه الذي كذا والفقيه الذي كذا اكو فقيه يغرف من بحر واكو فقيه ينحت في صخر نوعان واحد تشوفه ينحت في صخر وين متى تطلع إذا ينحت في صخر وبإبرة بعد ماخذ ما ابره إبرة وينحت في صخر متى يخلص فاذا إذا كان ينحت في صخر يطول إلى أن تطلع أما إذا لا آه يغرف من بحر شوف ما يذكره سهل جاري متوافق مع السليقة السليمة ها فهذه يسمونه يغرف من بعض زين وهنا افاد سيدنا قدس سره اننا الان نترك المورد الاول وهو ما اذا انكشف له اثناء الوقت ان انحرافه كان بين اليمين واليسار ونركز على المورد الثاني وهو ما اذا انكشف له خارج الوقت انه انحرف اكثر مما بين اليمين واليسار فحل المشكله اي كون محل كلامنا من صغريات تلك الكبرى او ليس من صغرياتها مبني على اراء الفقهاء فان كان الراي هو بني عدم وجوب الإعادة في هذا الفارض الرأي المشهور سوف تتم الكبرى من حيث انطباقها على المقام وإن كان الرأي هو وجوب الإعادة كما هو رأي بعض الفقهاء سوف لن يكون المورد من صغريات تلك الكبرى بيان ذلك قال فهنا قولان يعني في هذا المورد الثاني فالمشهور على عدم وجوب الاعاده واختاره المحقق في الشرائع وذهب جمع منهم الشيخان وغيره مو مقبره شيخان سيدنا شيخان يعني مين ها عن المفيد والطوسي وذهب جمع منهم الشيخان وغير واحد من الأعلام إلى وجوب الإعادة فإن قلنا برأي المشهور وهو عدم وجوب الإعادة تنطبق الكبرى على المقام اذ بناء على راي المشهور من انه لا تجب الاعاده ففي المورد الثاني سوف تتحد <تصفيق> قلوا يااي سوف تتحد صحيحه معاويه مع صحيحه عبد الرحمن فلا تعارض بينهما في المورد الثاني لان كليهما يقول بصحه فاذا كشف له فاذا كشف له بعد خروج الوقت ان صلاته اكثر مما بين اليمين واليسار فقد قال المشهور بشنوه بعدم وجوب الاعاده يعني حكموا صحيحه عبد الرحمن فعلى هذا الأساس سوف تنحصر المعارضه بينهما في المورد الأول وبناء على انحصار يعني المشهور صالح ما بينهم في ذاك المورد اجروا عقد الصين قال في المورد صالحوا وخذوا بشنوه بصحيحه عبد الرحمن فلا يجب عليه الإعادة إذا كشف له ان صلاته اكثر مما بين اليمين واليسار لكن انكشف له بعد الوقت هنا نصالح ما بينكم ونقدم صحيحه عبد الرحمن اذا التعارض بين الصحيحتين خاص بالمورد الاول وهو ما اذا كشف له ان صلاته ما بين اليمين واليسار وكان في الوقت فعلى رأي المشهور سوف تنطبق الكبرى على المقام اذ لو قدمنا صحيحه عبد الرحمن وقيدنا عدم الاعاده يعني في الوقت في صحيحه معاويه بما اذا كان الانكشاف خارج الوقت اما اذا كان الانكشاف اثناء الوقت فلا بد من الاعاده فيلزم من ذلك طرح العنوان في صحيحه معاويه والغاء خصوصيه ما بين المشرق والمغرب إذ المفروض عدم وجوب الاعاده في خارج الوقت وان كان الانحراف كثيرا ووجوب الإعادة في الوقت وإن كان الانحراف يسيران وأما يا شيخ علي وأما إذا قلنا بوجوب الاعاده فيما لو تبين خارج الوقت كما ذهب إليه جمع كثير فلا يلزم من تقديم صحيحة عبد الرحمن على صحيحة معاوية شنو لغوية العنوان ليش إذا المفروض اختصاص عدم الإعادة به دون الانحراف الكثير فيتعارض الإطلاقان من دون ترجيح في البيان في كلا الموردين شنو يريد يقول بهالكلام شنو يقول شنو يريد يقول بهالكلام هذا بعد سيد الاساطين ها سيدنا وسيد اساتذتنا وسيد اساتذة اساتذتك ها اساتذتنا وين نروح عنا وين نروح زين شيري شي يقول بهذا الكلام بني كانه يريد ان يقول Ennu, in kan raiul mashhur, fil mauridi thani, wohu ma, iza in kishafu bade al wakt, ala adem i'ade, fa'htifafu haddihir riwaya bi, haddal irtikazil, shuno? Al mashhur bijna. الطائفه على انه اذا انكشف الامر بعد الوقت فلا اعاده تجنوه مطلقا سواء كان الانحراف يسيرا او كثيرا إذن فالروايه لأجل فتوى المشهور بعدم وجوب الاعاده يا روايه وهي صحيحه معاويه منصرفه عن فرض ما اذا حصل الانكشاف بعد خروج الوقت وناظر فقط لما اذا حصل الانكشاف اثناء الوقت فلأجل ذلك كان الروايتين لا تتعارضان الا في هذا المورد وهو مورد ما اذا كان الانكشاف اثناء الوقت وحينئذ لو قدمنا صحيحه عبد الرحمن وقلنا بوجوب الاعاده لم يبقى لصحيحه معاويه موردون لانها في خارج الوقت منصرفة عن راي المشهور وفي اثناء الوقت قدمنا صحيحه عبد الرحمن عليها فلم يبق لها موردون فهنا تكون المساله من صغريات تلك الكبرى وهو اننا لو قدمنا باء على الف لزم لغويه الف دون العقد اما اذا قلنا لا ما كرئها الشكي فقهاء مختلفين إذن بالنتيجة نحن واطلاق الروايه اذ ليس لنا شهره توجب انصراف الروايه عن مورد دون مورد فنحن واطلاق الروايه فكما ان صحيحه عبد الرحمن ناظره للوقت ولما بعده وحاكمه بالاعاده في الوقت دون ما بعده فكذلك صحيح معاوية ناظرة لكليهما وحاكم بأن الانحراف اليسير غير مضر في الوقت أو خارجه وأن الانحراف الكثير مضر في الوقت أو في خارجه فأي منهما قدمته على الآخر سوف شنو يلغي العنوان في الآخر وحينئذ لا ترجيحا لاحدهما على الاخر وتستقر المعارضه كما افاد صاحب الحدائق ياتي الكلام ان شاء الله نعم ما ادري يشملني قبل اعلم الغير <تصفيق> I'm going to